وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ يَهُو أَنَّ أُدِي دِينَا فِيهَا أَبَدًا وَحْدَ اللَّهِ حَقًّا ومن أصدق من الله يتلى ليس بي أمانيكم أماني أهل كتاب மூ ஐயோ ஜிதீமிய مِنَ الْقَالِتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُمْ مُؤْمِنُونَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون مكيا